أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتخذ يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم